قال لي من الشيباني الرحيم All right. <laughs> حتى يحكيك فيما تجر بينهم ثم ما أو رجوع Oh well, no who ومن này مع الذين أنعم الله عليهم من النبيل والدين والسهداء, والسهداء وأكون أولئك رفيقًا ذلك